لكن لا تشعرون ولنبلون انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وبشّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا الذين إذا قالوا إنا لله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 وإلهكم إله واحد اللّه إله إلاه لا إله إلاه إلا والرحمن الرحيم